وقتنا الروح القدس الاله الواحد امير كلمتكم في الاسابيع الماضية عن عمل الروح القدس فينا وعن لا تبطئ الروح ولا تخزنوا الروح وبقي ان اقول لكم ان علاقتنا بالروح القدس ليست مجرد علاقة سلبية فإن لا نفع الروح ولا نحزن الروح إنما في نقط إيجابية ثانية لازم نسلك فيها لازم من الناحيه الإيجابية تكون لنا شركة مع الروح تكون لنا شركة مع الروح ولازم أيضا تكون لنا ثمار الروح في حياتنا كما شرح ابو الرسول في غلطة وعشرين ثمار الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه وداعه وتعاطف وإنان الى اخره فيبقى لنا شارك مع الروح ويكون لنا أيضا ثمار الروح وننمو في هذا حتى نصل في قمة حياتنا إلى الامتلاء بالروح. الامتلاء بالروح يعني قلبنا يكون ممتلئ تماما بعمل الروح فينا ولا يكون هناك نقص في أي جزء من حياتنا من جهة عمل الروح. ممكن ان بعد كده تزيد الى مواهب الروح يخليها على جنب ليست لجميعنا ويبقى الشركه مع الروح ثمار الروح الامتلاء من الروح مواهب الروح خلينا نتكلم النهارده عن الشركه مع الروح الروح القدس يعمل فيك لا يعمل في جميع الناس ولا يوجد أحد لا يعمل فيه الروح القدس حتى غير المؤمنين يعمل فيهم الروح القدس ايضا لكي يؤمنوا لأنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى الإيمان إلا بالروح القدس فالروح القدس يعمل في الكل والروح القدس في تاريخ الكتاب المقدس نجد انه كان في بعض الاوقات يحرك قلوب بعض الملوك الوثنيين لكي يقوموا بخدمات من جهة الايمان ومن جهه الشعب المقدس الذي يطلب رخيصه كما تحرك قلبهم في ايام الحميه لبناء هيكل وكما حرك قلب كثير من الملوك في ايام السبت في ايام دانيال النبي والثلاثه ستيه حتى قالوا لا اله الا اله دنيان والثلاثه ستيه وامر الله بك فالرخ القدس يعمل في الكل والروح القدس يجعل البذار الروحية تلقى على كل أرض حتى على الطريق حتى على الأرض اللي فيها أشوار حتى على الأرض المخدرة الكلمة تصل إلى كل إنسان ودعوة الروح تصل إلى كل إنسان والكتاب يقول إن الله يريد إن الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون كل انسان بتصل اليه دعوه الروح القدس انما من المهم هل هو يقبل أو لا يقبل وهل يستجيب أو لا يستجيب وتاكد ان روح ربنا لا بد ان يعمل معك لازم. لا تظن أن روح الله يعمل في الابرار فقط فروح الله يعمل في الاسرار ايضا طبعا معروف ان روح الله يعمل في غير السائد لكي يتوب وإلا كيف يتوب بدون عمل الروح فيه يعني ما تقولش انا انسان خاطئ وانا انسان شبير روح الله ما بيستغلش معايا لا ابدا بحيث ما تكثر الخطيه تكثر النعمه جدا وروح الله ممكن ان هو يعمل فيه روح الله عمل في النص اليمين، فآمن وهو على الصليب. ولا شك أنه عمل في النص الآخر، ولكن النص الآخر رفض رفض يقبل عمله. وروح الله عمل في لونجينوس الضابط الذي ضرب المسيح بالحربه الحرب، والروح القدس عمل في يهوزة الإسخاريوتي فتبكت على خطيته وأرجع البان وقال أخطأت إذ أسلمت دمى بريئا ولكنه لم يكمل الطريق مع الروح ففي ناس بيرفض الروح رفضا كاملا زي النسي الشمال وفي ناس يقبلوا جزئيا زي يهودا اللي في الأول قابلوا أن أخطأ الفلوس ولكنه لم يكمل الطريق وهلك. وفي ناس يقبلوا على طول الخط زي النص اليمين وزي بطرس الرسول الذي فبكت على إنكاره فتاب وبكى بكاء مرم وحفظ له الرب رسوليه من ضمن الناس الذين كانت لهم علاقة جزئية بالروح وكاروا مع الروح القدس خطرة من الزمن ثم انقلبوا تماما الى العسل الناس من اللي قال عليهم بولس الرسول كثيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا اذكرهم الان وانا باشي وقد صاروا اعداء صليب المسيح ومن ضمنهم جينات جينات اللي كان من معاوني بولس الرسول وكان اسمه يذكر الى جوار اسم لوقا الانجيلي والى جوار اسم مرقس الانجيلي وفي احدى المرات ذكر اسمه قبل اسم لوقا به وقت آل دي الناس تركاني لأنه أخبر العالم الحاضر مشي مع الروح فترة وقضى شركته مع الروح صبا نفائيا وخلق ومن ضمن الأشخاص أيضا من الذين صاروا مع الروح فترة وممكن أن نذكرهم بالبكاء أيضا نيكولاو احد أحد الثمانية السبعة لحظة ان الثمانة السبعة في اعمال ستة كانت ربهم كما قال الرسل اختاروا ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة اختاروا استخدوس ونيكولاوس والاسلوبس والبقيين فكان نيكولاوس احد الذين كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة وانتهى الى مبتدعي في الكنيسة وورد اسمه في سفر الرؤيه مع ذكر تعاليمه التي يحذر منها الرب وقد صار عدو الى الايمان ذو في ناس بدأوا مع الروح ثم لم يكملوا بطريقه جزئيه وكاهوا يعني مشوا مع الروح وبعدين رجعوا وبعدين تابع بيه فلاوت مشوا مع الروح وانتهى وديه ناس مشوا مع الروح وانتهى من ضمن اللي مشوا مع الروح وقعوا قاموا أهل غلاطيا أهل غلاطيا الذين هي من <تصفيق> الرسول وقال لهم أيها الغلاطيون الحربياء وبعد ما بداتم بالروح وكملونا بالجسد فدول كانت لهم شركه بالروح ومشوا مع الروح وكملوا بالجسد لكنهم سالوا بفرازه ورعاية ونص القدوه بظله الرسول كل ناس كان لهم علاقه شكليه مع الروح يعني الروح افتر فيهم بل فيهم نبت قليلا و... ومات شريعا مثل الولاهم الذين سلمهم بولس الرسول زي فسكس وكيلس وأغريبات فلما كان بولس الرسول يتكلم عن البر والديونة العتيبه والتعقف والدينونه ارتعد في الاسم ب... و... ولكن لم يكمل الطريق واغلباس قال له بقليل تخبرني ان اصير مسيحيا ولم يكمل الطريق المهمه في الشركه مع الروح انها تكون شركه لائم الذين يرفضون الروح عندهم خساوة في القلب خساوة في القلب لعل من أبرز الذين كانت لهم خساوه في القلب وكان الروح يعمل فيهم احيانا وينتقون على الرغم منهم بعمل الروح ثم ضاعوا وانتهت في العون في أيام من ده مرة اللهم الى الرب وإليكم صليا من أجل عمل فيه الروح ولكن لقساوة القلب رفض كل عمل الروح الروح كان يشتغل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وكان في كل مرة يعمل الروح يتأثر الرجل وبعدين يستسكن الى قساوة القلب أخيراً لما تخلى عن الروح رفضه الروح وتخلى عنه إلى الثمان وانتهى فرعون فيه يسكن بالقوم ونور كما كان الشعب أيام موثا ومع ذلك ربنا بالمدادات بطول الأناس بالتبر عليهم لكثرة التعليم بالرعاية قاده كثيراً إلى الإيمان البعض آمن والبعض ما زال في تاوة قلبه إلى المنهات الروح القدس بيعمل وبيعمل في الكل حتى لو بدا أن عمله قد تأخر كثيراً من الأشخاص اللي قالوا إن عمل الروح القدس معاه نجبت نتيجه غير في الاخر خالص خالص بعد ما دوخ الدنيا تدويخا اريان استرالي او سنه اريان استرالي أيام سنه ايام كان اخطر الولاه المصريين وكان اكثرهم عنفا وقساوة قلب وكان اي تهيب لا تصلح معه طرق التعذيب يرسلونه الى اريان ليستمي في تعذيبه السلام وأخيرا آمن أريانوس بالمسيح وصار أحد الشهداء المسيحيين ونذكره في السمسار ولعله في الفلدوت ثلاثة مع آلاف الذين قتلوا بسببه وصاروا زملاءه في الفلدوت الناس يتعلم ها يود لي لما يلعينه لكن المهم أنه استسلم للروح أخير المهمة أنه استسلم للروح أخير من ضمن الذين صاوموا الروح فترة قليله ورجعوا فصاروا من الممتلئين بالروح واصحاب المعجزات كان الصرطوفي كان من ضمن المقاولين ولكنه آمن اخيرا وصار من زعماء الإيمان ومن أبطال الإيمان في العالم كله من صار أعظم من جميع الوصف وتعب أكثر من جميعه الوصف يعمل في كل أحد ولا يترك أحدا لا يعمل فيه روح الله يريد الخلاص لكل إنسان، لكن المهم ما مدى استجابه كل واحد لعمل الروح؟ كيف مدى استجابه كل واحد لعمل الروح؟ عمل الروح في الإنسان لا يلغي حرية الإنسان. ورغبة الله في خلاص كل انسان ليس معناها تجريد كل انسان من قرابته الله لا يرغبك على محبته والله لا يرغبك على تنفيذ وفكتك والله لا يرغبك على قبول روحه الخدوث وعلى السير وسط نصائحها انما روح الله بيقرا على باب ويقول لك افتح لي وتبقى حريتك انفتح احد لي انفتح كل فتحتي هو باقي لحرياتك ربنا لا يرغب الحق فربنا عايزك تجيله بارادتك عايزك تجيله بمحبتك ولو ارغمت على الخير لا يكون هذا الخير خيرا من جهه ولا تكون له مكافاه من جهه ثانيه ولا يتفق مع طبيعه الله الا اعطى الانسان خمير انما المهم انك انت تقبل الروح القدس وتقبل عمله فيه الروح القدس حل فيه في سر الميرون في سر المصحف المقدسه ولكن اسال نفسك ما هي شركة قلبك مع الروح منذ ان اخذت سر الميرون الى الان ماشي مع روح ربنا ماشي سليم ولا ماشي ثقيل ولا قاعد تزرجن ومكرره تتخلى عن سباعك وعاداتك وأخطاءك هي هي ما بتتركهاش فازاي كانت اخطائك هي هي ما بتتركهاش يبقى ايه عمل الروح القدس فيه هو حد يقول لي الروح القدس ما بيعملش كل بيعمل شيء بس انت انك معاه ولا لا طبيعه كثير من الخاطئين انهم يتهمون الله بانه مش واقف معاه دي طبيعه ينظر ان يوجد انسان <تصفيق> يجيب العيد على نفسه وينظر كل واحد فاكر انه ماشي صح كل واحد فاكر إنه اذا أخطأ يبقى تقصير من الله من جهته وحاصل الله أن يكون مخصف حتى رب تقول ليه يا رب تسعدني ربنا مش جايبة انت اللي تقول يا رب ليه يا رب ما بتتغيرنيش يقول لك اذا عايز اغيرك وانت اللي مش عايز انت اللي مجردك انت بتحب نفسك انت بتحب نفسك نفسك جميلة في عينيك واخطاء الجميلة في عينيك وما بيت تتخافك وانت بتهد تريد التجيين بالتوراة كانت مخاشر تجيين مع ربنا مخاشر تجيين ربنا احيانا اذا لم تستسلم لعمل الروح بالذوق، بالنفط بالهدوء ممكن بالعصر وروح الله يسمح ان يجي لك التجارب وجي لك البيقات وجي لك الضربات عشان انت لنفسك مش ارغام ابدا انما تفنيئه عايز يصحيه يقولك استيقظ ايها الناس اللي تبيق لك المسير اصحى بنفسك فوق فوق فبتعمل ايه فاذا ربنا لا طرق النطف نبقى اسمعاك ولا طرق العنف نبقى اسمعاك يبقى لك ايه يعملك ايه دائما في بعض الاوقات يتخلى الروح عنك قليلا نوع من التخلي قليلا ونوع من التخلي الجزء لان التخلي الكلي معناه ان الانسان هلف وانتهى ومش ممكن يتوب هيتوب ازاي لا يتوب الا بالروح إذا كان تخليا كليا يبقى مفيش توب تخلي جزء يعني يقول له تركت يقول لنفس لنفسه تركت تركتك وبمراحم عظيمه اجمعك له حيظه لو ربنا تخلى عنك لحظه واحده هتروح ده بنشكر ربنا انه قال له حيظه ماقالش لحظه بيتركك احيانا ليه لعده اشياء أول شيء ان يجايد التدليل الكثير يقودك إلى الاستخاذ يقودك إلى الاستخاذ قل ان ما رفت لربنا النهاردة ارخله بكرة ما فرقش ان تبتش النهاردة اكبر الأسبوع الجاي الشهر الجاي السمه الجاي اما فرقش لا تبتش لكن ما اكثر في التدليل تقول ما روح ربنا بيكسرني حتى ما عملت بيكسرني فتنشف الاشتقاق زي الناس اللي يفتكروا انهم نالوا خلاص وخلاص ومش قمت انهيادك ابدا فياخد حريتك وطبعا خلاص مش معناها ان ياخد حريتك وجيله القاس كان الخطا هو نوع من عدم الحريه انه مازال مخيل بقيود الشر ومخيل بقيود الخطيه فيبقى محرز فيبقى جايز ربنا يتركك شويه علشان التدليل بيتالم وجايز يقولك التدليل الا الاستفسار واحيانا يتركك شويه عشان تشعر بضعفك لانك تكون فاكر في نفسك انك حاجه فلما تسعر بنفسك تستدع ولما تستدع يلقصك بك روح الله بالأخير ربما إن من أجل كبرياءه وظن انه شيء وأستقار الآخرين ربنا يتخلى عنه شيء ما نوبيل هو بعيد فالباطيس وجايد ربنا يتخلى عنك بعض الشيء فتسقط لكي تشتق على الساقطين ولهذا ربما إذانة الآخرين باستمرار ودغل طنف كذا ودغل طنف كذا ودغل طنف كذا وما فيش حد مالي لعينه ابدا لا يخلّن ربنا يسولك أسلم فتبقى من ظنّي جلدًا على الآخرين زينا بيقول السجيس بولس الرسول اذكروا المذللين كانكم انتم ايضا في الدفء وكثير جدا من التخلل كن نتيجه الايمان الكثير أو نتيجه الكبرياء الشخصية فربنا يسمح للواحد ان يجزء التولي على ان يعرف نفسه وكل يصل الا تفسد عقله وجايز روح ربنا يتخلى عنك قليلا لكي يقودك الى مزيد من الحرق ومزيد من السبخير في الحياة الروحية إنه يتخلى شوية بسرط لا نفخ السبخة بيطر اه لازم اخذ من نفسي. وازم اكون دقيق اكثر من سلو خريف اكثر من السبخ و... ويقودك هذا التخلي الى شيء من الجدية في حياتك اكثر من الألو إنسان منشي كده دينه تطلع وشاخ بلغنا فربنا يطول ورفاه ولاذ واقبل بنفسك فيد الاول وكان زي ما بيقول القديس اتلوس في الكبير ان الخطايا التي تاتي بسهوله لا عرض ان تفقد بسهوله فكلما من سعرا شديدا بشديدا لكي على طويله تلاقي نفسك خريف عليه سعر ما ما خدتهاش بالكافل فجائز شيء من التخلي على كل تشعر لأن الحياة الروحية دوية ليس بالشهول لازم لها ثمن جائز ثم اخبره روح يتخلى عنك قليلا لكي تتعلم الصلاة فتتعمق في روحياتك وتقول المسألة دي عايز صلاة كتير وعايز صوم كتير وعايز اجتهال كتير وعايز مصليات كتير وعايز, وعايز صراع مع النفس من جوه وصراع مع الله وتكون صلواتك اعمق تقول لأسرة واعينة وذائد يتخلى عنك قليلاً لكي تتعلم الشدر وانتظال الرب وتنتجر ربك قلبك وانتجر الرب وتنتجر لنخرط السفر حتى يوم كل هذا نوع من التخلي له اسباب داخل نفسك وله اسباب في حكمك الله الذي يدبر حياتك ولو كانت الحياه الروحيه منحا مستمرا جيد أنت تتدلل كثيرا والظن انك انت بلا خطيه جايد التكلم الجسم ويعلمه في الثوارة لعلمه في الثوارة لعلمه في يرجع لك شوية دموع كانت معاك في أول في أول سلسة ثم المجسة في نبيعها مصادرها، مصابرها وإذوقت على دمها سدى ثلاث فأيجيل الشيء من التخلي عطنياه الترعاني شوية وعطني شوية مع نعلم من الغلقات لكن الله لا يتخلى اطلاقا عن أولاده تخليا كاملا ولا يكون التخلي بسببهم هو والتخلي الكامل ليكون سبب تخلي كامل من الإنسان زي التدليق على روح القدس رفض كامل من الانسان لروح الله فروح الله في العباره الخطيرة التي قيل فيها وفارق روح الرب تاول وبغته روح الربيع من قبل الرب في غير هذا نكللوش ابدا هذا التكلل أجب أن ربنا يسعى إليك يسعى إليك ويصبر عليك بيقول ايه ندت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم يعني نسمعناها معناها أن أول من ترفضت ربنا ربنا أملك خلاص ما جاتت منك أخير شكت نددت يدي يطول النهار لشعب معاند مقاومة. انت اذا ربنا نده ايدك ايده اليك لا تشترك يعني انت بتصرف الى الله وتقول له سوّبني يا رب سأتين سوّبني يا رب سأتون ربنا هو اللي هيتوّبك وبعد وبعدين ربنا عايزك تشترك معاه سيقولك ايه ارجعوا الي ارجع اليه استيقظ ايها انها انت سيدي انك العيب في التطرف العيب في التصرف <تصفيق> ان الناس يتكلمون عن الجانب الالهي فقط ويهملون الجانب البشري تماما يتكلمون عن الجانب الالهي فقط ويهملون الجانب البشري تماما الحياه الروحيه مش جانب الإلهي فقط صحيح الله هو العامل فيه والله هو العامل معك والله اللي بيبحث عنك وبيسعى اليه ولكن الحياه الروحيه هي الشركه مع الله الشركه مع الروح القدس اذا انت حببت تخب الشركه ربنا بيقولك لا تقوله اعطيني مصيبه في المراه واروح لكوره بعيده يقولك بعيدة القدس عايز تسوي فيه اترك بيتك اديش تردت ليه لك تعال هي انا لازم تيجي شركه وشركه بكامل القلب وبكامل الحب ربنا لا عايزك تعبده بالقوه ولا تعبده بالقربات ولا تعبده بالتجارب والضيقات لا ابدا تعبده من حبك زي ما تعرف بحب بشركه مقدسه عشان كده أسبح الشركة بالشركة بين عريس و بالحب بالإفتساء لابد طريقة الترغم اللي قال عليها الداخل بتاع السؤال فالشركة مع ربنا كده شركة مع الوحر كده شركة مع الوحر كده إن شئت أفستحلى ربنا الله اتحاب ربك أت مع ربك اتحاب مشئتك مع مشئتك إذا وصلت إلى وحدك المسيئة مع الله يبقى دعوه في الحياة الروحية يقول يا رب ان اساء ما تشاءه انت وتكون إرادتي هي إرادة السلام ولا يوجد خلاف ولا صنع شوفوا الناس الذين يقبلون الروح بطرع زي بس سم جايد الزمدري الروح عمل فيه فسمع كلام المسيح وبعدين ايه فقبله وفرخا قبله وفرخا السجان في لبكي عمل فيه الروح فالنمس يلاقي ابواب السجن مفتحه يسخر كيف وقول نحن هن انا هخل المزبونين دول يمسوا على العجل ويلخبطوه فالنمس والكبرياء تخص فيه لكن الراجل جه ركع وثبت وقبل عمل الروح حسن كده اكتب يقول هو تهلل فرح فرح بربنا وعمله فيه مفروض انك انت تفرح بعمل الروح فيك مفروض انك انت تفرح بعمل الروح فيك وتشترك مع الروح بفرح في هذا بيشترك مع الروح ولكن ليس بفرح يعني ايه؟ يعني بيفعل الفضيله بتفص ونبذ الوصيه بتفص ويقهر نفسه قهر على الفرد ما ليه نعتبرها درجة في السكة تتصلح بعد لكن ما عصر طول عبره كده ويقول عيسك مع ربنا عيسى بالغرب. عمل لك يا رب بقى انت اذا تتجيب علي وما زي اللي انت مع ربنا لكن بس على ثاني انا يعني مصال يعني الاولى ان انا مش عايز ازعلك كنت دايما زينا اهو ما دام كان زي عايز يبقى ربنا قلبك مش ماشي مع روح القدس يبقى ما فيش شركه قلبيه احنا بنساعدين شركه الروح تبقى مظاهر من بره لا شركه الروح يعني شاركه بكل روح. روحك روحك تكون مشتركه مع روح ربنا مش مظاهر خارجيه استعمل الخير اضطرارا او ارغاما او اضبارا او تمريضا لوصيه او خوفا او خجلا لا عايزين شركه مقدس مع الروح القدس زي الناس اللي قبلوا الرب بصدق قبلوه بصدق وقبلوه بكامل ارادتهم فالروح القدس بالنسبه لك يودع ويرسل وينير الطريق ويحسك ويحمسك ويعمل فكرتك ويعمل في ربك ويعمل في فكرك لكن ما تزال في يدك كامل حريتك وفي يدك ان تقرر مصيرك وفي يدك ان تقبل او لا تقبل فيبقى اول حاجه في الشركه المقدسه قبول عمل الروح معا وثانيا التنفيذ العملي وتحليل الأمر من غضبة مخدتة إلى حياة عملية وخضوع الاراده عمل الروح القدس فيه هو مناخ في قلبك هو مناخ في قلبك زي المنافس اللي كانت في قلب شاول الصرصوصي ولم يستطع أن يرفض هذه المنافس وزي المنافس اللي كانت في قلوب الناس في يوم الخمسين يقول تنوكته في قلوبهم وقالوا ماذا تريد أيها الأخوة ماذا ينبغي أيها الأخوة أن نفعل؟ نعم ايه هل قصر المناخ الروح في قلبك؟ هل في كل مره تخطر بخطر بحاجه بتنفسك لك ايه يا ولد واللي انت بتعمله ده ويرجع شويه اللي انت فيه ولا مش حاسس وماشي زي ما انت كده مش زريان وشرقات التكوينه ومش حاسس بعمله الروح القدس تحسس صوت الله في قلبك ويفهمك قيد جدا واقول له ماذا تريد يا رب ان افعل وليكن قلبك متيقظا وليكن سمعك حساسا لصوت الله ولتكن عيناك بصيرتين برؤية روحية للخير الذي ينبغي ان يعمل, يعمل. ولتكن لك الحواس في مدربه مع ربنا وأشارك مع الروح القدس، أشارك مع الروح القدس في العمل، وكل عمل تامله اسأل نفسك، هل يشارك معي روح الله في هذا العمل ولا لا؟ يشارك معايا ولا لا؟ هو أطقت نفسك واحد وتنخال وبر وتسود جنس ونعته والروح أقلك روح الله بشارك معك؟ وقلت روحها الله هيرضيك اه مقل يراه لا ما قدام شغلانتك انت دي مش شغلانتك انت انت شغلانتك انك انت تنقي قلبك من جهة كل احد وتشترك مع الروح وتتأكد ان كل عمل بتعمله في شركه الروح القدس ولا يمكن ان يكون في شركه الروح القدس الا لو كان عملا مقدسا للاعمال المقدسه It's a critic model. It's just a critic of a double